بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغلا فأنت له تصدا وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عِنْدُهُ لَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَذْكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَاتٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ فِرَامٍ بَرَرَهُ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أكْثَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْتَرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كلا لم ما يقض ما أمره فلننظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبة وعينب وقبة وزيتون وحَدَائِقُ الْبَاءِ وفَاكِهَتُهُ وَأَبَاءُ مَتَى عَلَكُمْ وَلِأَنْ عَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّارِخَةِ يَوْمَ يَفْرُضُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِهِ وَأَبِيهِ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 أُولَئِكَ هُمُ الْكَثَرَةُ الْفَجَرَةُ